الصباح، قلنا ماذا معنى الوداع؟ الآن ثم أستمر في إتمام البيان والإتمام مستقينا طيب، إذا قلنا كاتب، كاتب يدل على ماذا؟ أي الحدث كاتب؟ أي الحدث كاتب؟ الكتاب كان الكتاب، وأي الحدث، القاء، الحدث، نعم. اذا صفة ما ذل على معنى الوداع او ما ذل على حدث الوداع، اما ذا صفة بالحدث او ذا وقع عليها الحدث، نعم. كيف مثلاً ذا صفة بالحدث؟ بالطبع يقع عليها الحدث كمثل مصروف مضرور غير الحدث. ما هذه الأشياء؟ هنا قال: "صفة المشبهة باسم التعال المتعال لواحد". صفة المشبهة باسم ليس كل صفة، وإنما صفة المشبهة باسم الآن هذا اسم من موضوع الدرس سنتكلم في كتابه نعم الان ننتقل الكلام على المثل بعد ما نقرا الشرح نرجع الى المتن ان شاء الله في الصفحه la cara a su casa la cara a su casa el monstruo بقينا على pedir Yeah. لمن قام او قام عليه لمن قام به الفعل او قام عليه لمن قام به او قام عليه الفعل الفعلين. لمن قام بالفعل أو قام على قام بالفعل هو قام على الفعل هو من التعليم على معنى التبوّل على معنى التبوّل من قام على معنى التبوّل لا على معنى التبوّل والتجدي على معنى they day you وقافي وجميل هناك جميل اليوم راضي يعني حدث جمال اليوم لا ضريط حدث طاق لا هذه الصفقة شعارية فتر جام كثة جاية, جاية, جاية والقرار لا طيب دون إثارة الحدث أي صفقة في الحدث مثال إذا قلنا لما قيل هنا في دون إثارة الحدث وإنما مفتوغة لغير تبريد غاز مرحب مرحبا ذلك حسن حسن ما دل على حدث وفاحب ما دل على حدث كيف وما العلاقة بين الحدث الحدث ما بين الحدث فقال الان يظهر الله رحيم قال وهذه كذلك وهي اي لغير تقرير قطعا اي فصل مشبه مصورة لغير تقرير قطعا لماذا؟ لان اخطفات الثالة على التقرير هي الثالة على مشاركة وزيادة هي الثالة على مشاركة وزيادة زيد اعلى من عمر اذا عمر شاركه في العلم ام لا لكن ما العلم في زيد اكثر زائد على العلم الموجود عند عمر اذا الاصفات التالية على التطوير فيها ماذا فيها المشاركة الوزيادة على التفضيل في الدالة على مشاركة وزيادة كأفضل وأعلم وأكبر وهذه ليست كذلك هذه شاهلة ماذا؟ نلقص المشبه ليست كذلك نقول زيد حسن الوجه نعم هل شارته أحد في حسن الوجه في هذا المثال هل شارته أحد هل نقول زيد حسن الوجه من عمر؟ يصح هذا الكلام لا يصح هذا الكلام إذا ليس هناك مشاركة في المشاركه وإنما المشاركة في ماذا يتم التفسير ودليلك كذلك أن مصيغة الحدث إلى موصوفها على معنى على معنى الحدث إلى موصوفها على معنى التفضل. وليست مفروغة لإفادة معنى الحدود ليست مفروغة لإفادة معنى الحدود كما في ماذا وماذا كما في اسم الفاعل واسم المقرور وان بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل ان الفتنة المثال المذكور ثابت لوجه غادري ثابت الكلمة الثابت وليس بحادث متجدديني وليس بحادث متجدد لان الحدوث والتجدد ما معنى تجدد اي ان محدث يعني يتقفى شيئاً ما شيئاً تدريبياً, تدريبياً تدريبياً تدريبياً أو التجدد. وهذا بخلاف اثنين مفعول والفاعل فانهما يفيدان الحدود والتجدد ألا ترى أنك تقول مررت برجل ضارد عمراً فتجد ضارباً مفيداً لحدود الضرب وتجدده وكذلك مررت برجل مضروب نعم هل وقف الرجل بالفارق او بالمبروح صفة ثابتة لا لكن مررت برجل عاقل ثابتا لا مررت برجل طاهر مررت برجل جميل مررت برجل حسن وجه نعم جميل خلقه فماذا فهذه الصفات ثابتة وإنما سميت ثابت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أقلها أنها لا تنصد ما معنى هذا؟ لأنها هكذا عندكم؟ انها لا تنفذ. جميعا طبعا? خيط. قالت لي يتم شفاة لانها كان اقوى انها لا تنفذ. كان اقوى اي كان حقها. كان اقوى اي الاقوى ان هذه الفترة لا تنفذ. الاقوى ان هذه الفترة ماذا? لا تنفذ. لاننا اذا رجعنا الى يا اقوى ما هو الجعل الذي ينفذ? اللازم المتعدين المتعدي هو الذي ينصب المنصوب، اما اللازم الخاطر يتعدى الى منصوب لا يتعدى الى منصوب، فلا له منصوب فلن ياكو قلنا هذه الصفات الخالده في صاحبها هذه الصفات لازمه لاصحابها طيب اذا خاطر عليها المتعدي الى غيرها اخر فاذا كانت الصفه المشبهه مطوغه من ماذا من قاصر او من فعل قاطر فمعنى هذا ان الاطر الناس تنصده مفؤولا ان لا يكون الاسفكة ماذا ان لا يكون الاسفكة المنصود نقول الاطر ماذا زين ضرب عمرل ي... زين يضرب ماذا عمرل فيضرب من, من فعل ضربة من ماذا اسم الفاعل يؤخذ من فعل المتعدل فكذلك الاخصفة التي يعمل الفاعل تعمل عملا فتنصب كما نصب فعلها لان الفاعل يعمل عمل ماذا كما ان فعله متعد غير يضرب امرا كذلك اسم فعل المشتفى المطور من هذا الفعل المتعدل يعمل النقر ام لا يعمل يعمل النقر اذا نقول عرفنا اسم فعل لكن فكثت المشفهة حقها و انها تمتضم لا تمتضم لا تفن. لماذا نقول زيب ماذا زيب حسن الوجه قاطرة على على الشخص ومتعدي الى غيره قاطرة يقول لانها كان اصدر انها لا ترسل اي كما يصبح مفاعل ولكونها مأخوذة من فعن قاطرين من, من هو مفاعل قاطر اللاجم ولكونها لم يقضبها الحدود ولكونها ماذا لم يقضبها الحدود كما قصد بماذا فهي مباينة للفعل اذا لهذه الاعتبارات هي اي سبع مباينة مخترسة لماذا؟ لماذا؟ الفعل الفعل عندك الاستعانت عليه والفعل يدل على حدوث وكذلك ماذا؟ الفعل ينصب ولا ينصب ينصب بين مقتطفات فاعل تفعل في هذه الأمور الثلاثة، القصيرة لا تنصب الأقرب أو ما لا تفصل وليس للحدود وإنما للتبول وكذلك لا مصورة من فعل لازم يخاف لا للاستعانت عليه. لكن اشبهت اسم الفاعل فاعطيت حكمه في العمل عرفنا ان الصفه لا تشبه الفعل الصفه تخالف ماله الفعل لكنها اشبهت اسم الفاعل فاعطيت حكمه في العمل اشبهت الفرع من اشباه العقرب لان اسم الفاعل فرع عن الفعل والصفه فرع عن الفرع فرع عن ماله عن الفرع لذا ان يدونه في العمل هي دونه في العمل هي تعمل لماذا تعمل الاخره لا تعمل لكنها تعمل لماذا اجر اسم لم الفعل وهي دون بالفعل في العمل لانها ليست ماخوذه من فعل من الاخر وانما من الفعل فاخره عنا اسم الفعل ام لا نعم فيما ماذا في, في العمل نحقص عن غفة ماذا غفة اسم الفاعل فتعمل لا تعمل عمل ماذا اسم نعم، وإنما تعمل عمل اسم الفاعل متعد تالي كم واحد، لأنه قلنا دون اسم الفاعل في العمل اذا وجه المباينه بين الصدة المشبهه وبين وبين كم لا ما هي نوجه لا تستطيع مفتوغة من فعلي على معنى تقول لا اعلم عن الحدود ونظر في ماذا؟ الفعل يعني حدث، الفعل يعني حدث في طيب الشبه بينهما بين ماذا رأى قال انها سؤالة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 والجمع والتعليم ولذا كذلك هذا وجه من موجعي الشبه فهولاك وجه شبه آخر الموقفة الشبه مثل الثالث تدل على الحدث وصاحبه كما أنه مثل الثالث تدل على الحدث وصاحبه نعم أي من الثالث ما هو الوجه الثالث وجه الشبه الثالث يتكلم فعل يدل على الحدث ومن قام فعل على الحدث, الحدث. وكذلك تدل على الحدث ومن قام هذا الوجه الثاني من وجه بينما رمادا الصفة المشبه لكن هل نستطيع أن يقني أو مسمى أو نجمع كتير المفعول أو اسم صبيح لا ماذا يأخي يا إذن؟ نقول هنا أشبهت ماذا؟ أشبهت اسم الفاعل طيب كيف؟, كيف لا؟ ما ممكن أن نسمي اسم الفاعل؟ رجلان مضروبان مرأسان مضروبتان أمثلا من يمكن إذن لماذا؟ تشبه اسم الفاعل ولا تشبه اسم المفعول؟ إذا كان وضع الشبه هو هذا فرح ماذا قال؟ قالوا وجي بينهما أنها تؤنت وتسنعوا فيما كما تقول في اسم الفاعل لا لماذا لكون لا لاتفن الشبع ولا لكون لاتفن الشبع بثل ساعة في المحول إذا كانت هو السفية والجمع والسعين يأتيك الجوع نعم يأتيك الجوع وهذا لشناك في التغيير كان أعلم وأتره ولا لا ولا يجمع ولا يفهم أي في هذا بحواله فلهذا لا يجوز فيه أي شبع بثل الفاعل يستطيع أن يعمل لا يعمل النصف أكبر نعم اسم, إسم التفضيل يا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤثر كيف هذا نقول النساء الطلاب افضل من العمال الطلاب افضل ام افضلون ها؟ افضل نجمع لا نجمع في اغلب الاحوال ان تستطيع لا يجمع ولا يثنى اذا ماذا نقول اوصفه لا تشبه ماذا اسم التفضيل لان الصفقة تتسمع وتسمع لا, لا نفسك ولا تجمع، دقي ماذا اخرجنا ماذا من افتكات اسم التنظيم بكونه لا يسنع ولا نسمع دقي ماذا لكن اخرج من افتكات هذه تشدى ماذا من افتكات افتكت بالمضعوس ام تجدعي في التبريب ام تجدعي في كلها على معنى الوداع. اجتمع لنا في هذا الامر راحت سمعنا في, في هذا الامر كلها تدل على معنى الوداع لكن طارقه الطبقه المشباهه اسم التغويبه الى ان استقيم ليسنا ولا اسما فليس ذلك اكنت تتكلم على سبيل لكن اذا لا نقول ان كل مشابهه للتغويب لانك تناقش قول السقبيه السقبيه ليس دعوه ترى في, في, في, في على إذا قلنا أنك الفاعل يتنى ويجمع كافة فينا قل كذلك يتنى يتنى ويجمع فهنا سوف اعطى لكي نخرج به ماذا نخرج به من المفرون نعم احسن نعم دارك الله قلنا اصفت كثم الفاعل تدلنا على ماذا على الحدث ومن قام بالهدف لحدث وما صار بالحدث. اسم المفروض من صام عليه الحدث. هذا وجد إدراك. وعندك وجد إدراك آخر. أن مفروض من أن من زيد ضارب ابوه عمرا. زيد ضارب ابوه مرفوع من ما, آه. آه. آه. ما زيد بينما مرضوء اسم المفعولي ناسا جيل المفعول أبوه ماذا؟ أبوه مرضوء ماذا؟ على نيابة عن الساعة إذا هذا هو كتراف أخر لا بين ابتثتي وبين اسم المفعول إذا نقول ابتثة ما اسمه اسم المفعول ثانية ابتثة المشطات لماذا؟ اسم الساعة نعم قالوا ولم تشطى باسم ساعة لا أين وقمنا؟ وقول المتعدي الى واحد المشارق الى انها لا تنصب الانتا واحدا لا تنصب المتعدي الى واحد ايضا ذكر قوله هذا المتعدي الى واحد لماذا انما اقنته المسبه في مثل فاعل المتعدي الى واحد نعم اذا لا صفه عائده لا صفه فكه مشابهه الى يعني ماذا الا يكون قاصر الى يستل مالا الا لتالي ما لا نعم قال اشار على لا منا يقولي لانه لازم يقول لك ان يكون لا ادب على لك على هناك ادب يقول لك ان هناك ادب يقول لا ان هناك ادب كيف لك ان هناك ادب يقول لك ان هناك ادب يقول لك ان هناك ادب يقول لك ان هناك ادب طريقة منطوعها فاعل وكذلك فاعل منطوع هنا اي فاعل وعلم ان القطة المشبهة في اسم الفاعل في اموره تشابه في ماله افتذا ايه السبه شابه اسماء ذلك في جمع اولا ثانيا تلاه يدل على الحدث وفاعل فايلة وصفته اسم الفاعل ليس حدث الآن يصر لنا واعلم ان وصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في امور هذه الامور ان الحدث او صفة اسم الفاعل على جنة السديس والسديس بينما وصفت المشبهة على معنى السبوء واللجوء فإنها النحو لا يجب ان يكون هو القائم بالأضاء وإنما متفق ذلاب لهذا الحدث جميلة. ألو جميل هل هو جمع النفتة لا لكن هذا الحدث ماذا ثمت فيه ام لا؟ نعم احدها ما هي الهو الاختلاف احدها انها تارة لا تجري على حركات المضارع والحقنات وتارة تجري صيدا يستملك يستملك يستملك يستملك يستملك يستملك يستملك الحمد لله والحمد لله